الإجابة الصحيحة هي جيم هذه العلامة تدل على الاتجاهات الإجبارية بالمفترق القادم إلى الأمام أو إلى اليمين لا أسير بمعبد له اتجاه واحد للجولان لأنني أتقاطع مع عربات أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس